من خلال الترهيب من التخلي في طرق الناس أو ظلهم أو مواردهم والترهيب في الانحراف عن استقبال القبلة أو استدبارها أثناء قضاء الحاجة جاء في الحديث الصحيح عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين اتقوا يعني اجتنبوا ابتعدوا عن كل شيء يسبب لكم اللعنة يلعن صاحبه من فعل ذلك اتقوا اللاعنين قالوا ومن لاعناني يا رسول الله قال الذي يتخلى في طوق الناس يتبول أو يتغوط في طوق الناس يعني ما اذى الناس لما النازل يجتعد من هالمكان داست على النجاسة نجست حالا يقول الله يلعن اللي فعل هالشيء فهو اللي سبب لنفسه اللعنة أقول لك النبي لا تخلي حدا يلعنك لا تفعل هذه الأفعال الذي يتخلى في طرق الناس او في ظلهم في ظلهم المكان الذي يجلسون فيه ياونا اليه دائما لما يكون في ظل سواء من الشمس او سواء من المطر فالناس ناوي اليه لتجلس فيه فلما ياتي هذا الانسان ويقول في ذلك المكان يتغوط في ذلك المكان ما تسبب لنفسه لعنه لما يجي الناس يقعدوا بهالمكان هذا المكان هو منجس يلعنوا من فعل ذلك فلذلك ابتدى النبي صلى الله عليه وسلم بانقاذنا من تلك الأشياء اتقوا ابتعدوا اجتنبوا عن كل ما يسبب لكم هذه الكلمات وهي الكلمات اللاعنة وجاء في الحديث ايضا عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث الآن سرعنا أول اثنين الآن في زيادة واحد اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد وقارعه الطريق والظلم البراز في الموارد المكان الذي يرده الناس يجتمع فيه الناس ما شرط فيه وصل. المكان. كل مكان فيه تجمع للناس هذا المكان لا يحق لنا أن ننجسه لا يحق لنا أن نجعل الناس ينفروا منه ويلعن من فعل ذلك بهذا المكان وقارعه الطريق في الموارد أماكن التي يشترون فيها الناس قارعة الطريق في وسط الطريق في رؤية الناس حينما يمرون فبتشوف عيسان يا أخي حتى لو كان عيسان مضطر وبدوا يقضي حاشته أقل شيء يلجأ لمكان لا يراه فيه أحد مو أمام الناس الناس رأي عجيه واقف أمامهم يقول أو يتغوط النبي عليه الصلاة والسلام أنه أياما لم يكن هناك لا أكنف ولا يكن هناك يعني طوالدات ولا أماكن لخضاء الحاجة ولا حمامات عامة ولا غير ذلك فكان إذا أراد أن يقضي حاجته يبتعد عن الناس مكان بعيد حتى ما يراه أحد ويأتي وي إلى مكان يكون لا تنكشف فيه عورته صلى الله عليه وسلم الخراث في الموارد وقارعة الطريق والظلم هل اكلت اشياء قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا ان تفعلوا فيها تلك الاشياء وجاء في الحديث ايضا عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الملاعن الثلاث قيل ما الملاعن الثلاث يا رسول الله قال ان يقعد احدكم في ظل يستظل به او يستظل به يعني يقعد في مكان المقصود به يقعد ويقضي حاجته فيه يعني في ذلك المكان او في طريق او نقع ماء يعني كما نشوف من جمله الموارد التي يردها الناس الاماكن نبع الماء او يعني سواء كان مجارها او غير ذلك هذا يشجع الناس ويجتمعوا حوله فلا يحق للانسان ان يتبول في ذلك المكان الموارد نحن نعم مثل ما نقع في القرآن الكريم ولما واد ما امد يعني اتى اليه اتى الى ذلك المكان فكل مكان يرغب الناس علينا ان لا نسبب لانفسنا لعنه حينما ننجس لهم ذلك المكان او نوبئ لهم ذلك المكان او نؤذي لهم ذلك المكان او نوسخ ذلك المكان هذا يسبب لنا اللعنه فاذا لعننا من اتوا ليستفيدوا ولم يستطيعوا ان يستفيدوا فنحن نستحق عند ذلك اللعنه فعلينا ان نبدا من البدايه ان لا نسبب لانفسنا لانفسنا تلك الاشياء نسأل الله عز وجل ان يرزقنا الذوق والمشاعر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم